أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم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 كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر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 أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرّ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِذٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ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 ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر ولقد جاء آل فزعون النذر كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرِ أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْلَكُونَ بَرَاءَةً فِي الذُّنُوبِ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 يَوْمَ يَسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرٍ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ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 فبأَ آلَ إَّكُ مُكَذذِبَ سَنَفْغُ لَُمْ أَّهَ السَّقَان فَبِأَ آلَ إَِبّكُ م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 يُرْسَنُ وَ عَلَيكُمَا شوَظُم مِن النَّالِنُ حاسُ فَلَ تَ تَصِرًا فَبِأَي آلَِ رَِّكُم تُكَذّبَان فَإِذَا شََّّتِ السَّمَُ فَكَانَة وَردَةً كَِّهَان فأَ آلَ إِ رَبِّكُماتُكَذِبَان فَيَوْمَ إِذِ اللَا يُسأَلعَذَل بِهِ إِسُ وَل جَ فَبِأَي آلَ إِ رَبّكُ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 يَطُوفُونَ بَينَهَا وَبَنَ حَمِي آن فَبِأَي آلَ إِ رَبّكُم تُكَذذِبَان وَلِمَنْ خاصَمَقامامَ رَبِّهِ جََّتَان فَبِأَي آلَ إَِبِّكُم تُكَذذِبَان ذَوَاتَ أَفْنان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 فِيهَِّ قاسِرَةُ الطَّرْفِ لَم يَطُمِسهُ إِسُ قَبَ لَهُم وَلَا جَ فَبِأَي آلَائِ رَبِّكُ ماتُكَذذِبَان كَأَنَّهَُّ اليَاقُوتُ وَالمَررجَان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان مذهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عيناننا الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 َُّ قُصَُةُ فيِيخيام فَبِأَي آلَ إِ رَبِّكُ م تُكَذِبَان لَمْ يَطُمِسهُ إِسُ قَبَ لَهُم وَل جَ فَبِأَي آلَ إَِبِّكُ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 فأَصْحاب المَيمَنَةِ مَا أَصحابُ المَيمَنَ وَأَصحابُ المَشأمَةِ مَا أَصحابُ المَشْأمَ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُون أُلائِكَ المُقََّّبون فِي جَ النَّاتٍ النَّعم ثَُّتُم مِنَ الأوَّلين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 يز بِمَا كانَوا يَعملون ل يَسمعونَ فِيهَا لَغْوَ وَل تَأثمَ إِلا قلَ سَلَمَ سَلَم وَصْخابُ الَمين مَا أَصحابُ اليمين فيِي سِذِر مَخضُود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة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 وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون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 فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَامِمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَتُمْ تَخْلقُونهُ أَم نَحْنُ الْخَالِِقون نَحْنُ قَدّناَا بَينَكُم المَوتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْوقِين عَ أَُّ بَدّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُ شِأكُم فِي مَا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 بَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَن شَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ فَسَبِّح بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ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 الذليل من الرب العالمين اف بهذا الحديث انتم مذهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حين تنظرون وَنَحْنُ أَقَرَبُ إلَيْهِ مِنْ كُم وَلكَِّ تُ بصِرون فَلَل إ كُ تُمْ غَيرَمَدينين تَجعونَهَا إِ كُل تُمصَادِقين فَأََّا إِ كَانَ مِن المُقََّّبين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 آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَافِقُ مِم مَا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفَ فِيه فََّذينَ آممَنُوا مِنْكُم وَآ فَقلَهُم أَجرْرٌُ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 أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسن والله بما تعملون خبير